119. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 110. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يوجادنونك في الحق بعد ما تبينك ان ما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذا يعدكم الله احد الطائفتين انها لكم وتودون ان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 وَيُذْهِب عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِي يَرْبِطُ عَلَى قُنُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُحَيِّى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحفا فَلاَ تُلْقُوا إِلَيْهِم بِالْقَوْلِ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 إِذْ تَسْتَفِحُونَ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عَوْدًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرُوَ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمَّ 119. البكم الذين لا يعقلون 110. ولو علم الله فيهم قيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مغرضون 111. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما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 هَلْ تُمَّتْ مَتَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا تُمَّ مَغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أَنَّىٰ لِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن ينتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِينِ إن, إِن كُنتُم آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا 119. يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 110. إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء النات ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَفَّأَ فِي بَيْنِهِمَا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 117. مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 كَذَّبَ بِآيَاتِ الْفِرْعَوْنِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَقَّوْا لا لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا وَاتَّخَذُوا مِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْنِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ يَعْدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ يَعْدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا 111. وإنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 112. وإن جنحون السلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 113. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أينك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن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 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله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 كريم والذين امنوا من بعد هاجر وجاهدوا معكم فاولائك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء